افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شاء نخسف بهم الارض او نستقطع عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب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 لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 نذير إلا قال مطرفو ها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشَارِهَا مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ بِوَاحِدٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا